وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُم مُّرْسَلِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَكَمْ بُرْسَلَ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْخِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابَ أَلِفْ لَا أَمْرَأَ أَلِفْ لَا أَمْرَأَ كتاب لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم بهم إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله الذي له ما في السماوات وقاف الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد وويل للكافرين من عذاب شديد, شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة الذين يتحذون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويصدون عن سبيل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 إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فيضل الله من يشاء هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ أَن أأَخِْرجَ قَو مَكَ مِ نَُّولماتاتِ إلًَا نُورِ وَذَك قِرهُ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ